وَإِيَّكُم مَيْتَتٌ فَهُم فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ رَصْفَهُنَّ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ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 ثمره إذا أثمر آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأعوام حمولة وفرشة أكلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين